نستعيره ونستعرض. يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يشهد أن محمدًا أرسله ورسوله أما بعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: والنبيين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة. إِنَّا لَا نُضِيعَ أَجْرَ مُسْلُحِينَ وآطونا الشيخ عبد الرحمن رعاه الله ذو التدم الراجع وذو الأقل الراجع وذو العلم المثير وأنتم تعرفون بقاؤهم في هذا كان والله هو وعنسانه شوكة في أعين وفي حلوك الذين يتربطون بالدعوة وهو أدرك ذلك من أول يوم منذ أن مات شيخنا رحمه الله عليه وإلا فكما سمعتم كلامه النبي ونطايعه السنينة وإجراثه لما يحتاجه أهم عدم لكن إنما رأى ورأى كثير من الأجلاء في هذا المكان أن هذا يعتبر مركعا للدعوة إلى الله ويعتبر أيضا معقلا للسنة ويعتبر أيضا برا لادينا ووالدنا وشيخنا رحمة الله عليه وهل أقبل الله بقلوب العباد إلا على مثل هذه النطائع والتوجيهات وبسط العلم ونشر الخير والثقة القوية بما عليه هذا المكان وطلابه فأسأل الله رب العالمين أن يجبل المتوبة للسيخ أبد الرحمن نعم بما يقدمه لهذه الدعوة من قبل ومن بعد وَذِمَّ عَلَيْهِنَّ الْتَوَابَ عَنْ ذِكْرِ مَهْلُولَ اللَّهُ بِهِ وَمِنَّاهُ إِلَّا وَمَا تَوَابَ عَلَى أَبْدٍ مِنْ اللَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ وَالنَّاسِ الْجَمِيعَ أَنْ كُلٌّ مَنْ تَوَابَ عَلَى اللَّهِ وَلِذِي اللَّهِ وَلِفِلنَّ الرَّسُولَ اللَّهِ وَلِأَخْوَانِهِ اللَّهِ نَعَمْ أن يقوم فيها الشيخ عبد الرحمن وأن ثالث يرجى والله خيرها ويرجى نشرها ويرجى بثها ويرجى نبسها ويرجى محبة الناس لها ونحمد الله على ذلك وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون هذا وكلام الشيخ عبد الرحمن كافي وافي في موضوع النصائف وماذا وتعهد إخوانه وهو بمئن الآخر وإن كان الإخوان يسألون وكذلك ماذا يفيدون به وكذلك ما في كل صغيرة وكذرة وأنا أعرف ذلك وأجنه الله يعلم من قبل من بعض لكن أيضا في ماذا في بمئن الآخر ويأكد ماذا وي ولو بين الليلةتين أو الثلاث أو كما يحب أي حالة يريد نعم هذا وإن كذلك الإخوان قد أرهضوني بالأصل بينهم الآخر الشيخ عبد الرحمن أنتم تعرفونهم من قبل نعم وقد كان صيغنا رحمه الله عليه يحيى عليه في المسائل والمعضلات إن شاء الله يقوم بهذا الواجب ويتابع فيه وهو أهل لذلك كما تعرفون والحمد لله رب العالمين اجاك الله خيرا ونسالونك <تصفيق> عذرا